بسم الله الرحمن الرحيم عبس وَمَا يُدْرِيكَ عَنَّهُ يَبْذَكَ أَوْ يَنَّكَ كَرُفْتَ اسْتَعِنْ بِكَرَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةَ وتِلَ الْإِنْسَانِ مَا آتَاهُ مَاءً مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَالِقًا तुम um. Yum. Yum. زيتون ونخل واحدى ثمر القا Likul واحدة مستغشرة وهو